languages 40 40 de manar al cami al sual an al tariq al sual an al tariq pardoni هل يمكنك مساعدتي هل يمكنك مساعدتي اونيا اون بون ريستورانت يوجد هنا مطعم جيد اين يوجد هنا مطعم جيد جيري الايسكرا اذهب لجهه اليسار عند الزاويه اذهب لجهه السر غندز. Després continuï una mica recta. ثمصر ماف قصيرة على خط مستقيم. ثمقصيرة على خط مستقيم. Després vagi 100 metres a la dreta. ثم إذهب لجه اليمين م متر ثم إذهب. لجهة اليمين 100 متر. tambien يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. tambien يمكنك ايضا ان تاخذ ترام. يمكنك ايضا ان تاخذ التレイン. También يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا تسير خلفي. ¿Cómo voy al كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Travesía el اقطع الجسر al Passi pel túnel. Vagi an fins al tercer semàfor. hatta thalith ishara hatta thalith ishara daw'iyya. Després, prengui el primer carrer a la dreta. عند اول شارع. ثم انعطف يمينا عند اول شارع Continue to straight ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي <تصفيق> من فضلك كيف أصل إلى المطار من فضلك كيف أصل إلى المطار المليونغف م الأفضل أن تأخذ المتررو الأفضل أن تأخذ المتررو كنت في جلط مشتس اركب بسا حتى آخر محطة اركب بسااط؟ hasta l'última parada Please go to www.50languages.com to download the latest version